وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِيرٍ وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِ وَتَذ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات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 وَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَرِيكُمْ هُمْ مَتَى ثُمَّ قُضُوا إلَيَّ وَلَا تُضِيرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْوَلٍ من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 33. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك نقبع على قلوب المعتدين. كذلك نقبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهؤلاء إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستك. بَنُو وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ثُمَّ دَعَسْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ 129. قال الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 111. وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 117. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم 118. فلما جاء السحرة قال لهم موسى أنقوا ماء أن قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويعحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَإِنَّ فِي الْعَالَمِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنُونَ عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله ربنا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا ربنا توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمةك من القوم الكافرين. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأوحينا إلى سَوَا أَخِيهِ أَن تَتَبَوَّأَ لَكُمْ مَكَاثِفَ مِصْرَبَ يُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ تُرْنَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّ إنك آتيت في العون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وقال موسى رب 147. آتيت وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 148. آتيت وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 117. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 118. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون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 حتى إذا, أدركه الغرق قال آمنت حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُورٍ إلى وانا من المسلمين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 وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إسرائيل مبوع أصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ولا فرب وإنابني إسرائيل مبوع أصدق ورزقناهم من فما اختلفوا حتى جاءه العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حق.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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس لما كَشَفْنَا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلا قوم يونس لما كَشَفْنَا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حث؟ 126. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 127. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وَالْعَالَمَانِ 119. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 110. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 111. فهل ينتظرون قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قُل فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حقا علينا نج المؤمنين كذلك حقا علينا نج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله قل يا أيها الناس إن كنتم في شف من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوثقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوثقكم. وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ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 فلاه إلاه وإي يردك بخير فلا رد لفضله وإي يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده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 هدا فإنما يهتدي لنفسه فمن هدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها, عليها وما أنا عليكم وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك وصبر حتى يحكم الله. وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إنني لكم منه نذير وبشير وأنستغفرو ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل وأن ربكم ثُمَّ وَأَنِ ٱسْتَوْفِرُوا رَدَّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُمَتَّعُونَ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتَّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى مسمى ويُعطي كل الذي فضل فضله يمدكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويُعطي كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجع. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يس يغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يهلنون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور